وأسله ربنا تبارك وتعالى وأسله ربنا تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مبارك وأن ينفعنا به جميعاً ويصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل فإن نعمة الله تبارك وتعالى عظيمة فهو المنعم بكل النعم كما قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونشكره سبحانه وتعالى ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين في كل مكان واجز الله الشيخ على ما قدمه من التمسك بالسنة ولا شك إخوة الكرام فإن مدار الأعمال في الآخرة على التمسك بالكتاب والسنة حتى أن الله تبارك وتعالى يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل وجوه أهل البدعة فبياض الوجوه سمة أهل الجنة كما أن سواد الوجوه سمة أهل النار قال الله تبارك وتعالى في وجوه أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأما وجوه أهل النار فنسأل الله السلام والعافية يقول الله عز وجل عنها كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلمة هذا وصف لوجوه أهل النار ولك أن تقف وقفة وتتأمل صفة هذه الوجوه نحن نرى أصحاب المعاصي والمذنبين ونقول وجهه مظلم وأما في الآخرة فيقول الله عز وجل عن هذه الوجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلمة قال الله عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الوجوه أنها عليها غبرة ترهقها قترة ووصفه فصفهم بقوله أولئك هم الكفرة الفجرة نسأل الله السلام والعافية ولو أخذنا صورة رجل من أهل النار ولا يزبل الله ترى أن هذه الصفة في وجهه كما جاء في حديث البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آزرع يوم القيامة وعلى وجهه آزر غبره وقتره فيقول إبراهيم يا أبتي ألم أنهك ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه اليوم لا أعصيك فيتجه إبراهيم إلى ربه وهو كما وصفه الله عز وجل إن إبراهيم لا أواه حليم منيب فيتجه إلى ربه فيقول هذا يوم القيامة فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم القيامة وأي خزي أخزى من أب الأبعد فيقال يا إبراهيم انظر تحتك فينظر تحته فإذا هو بذيخ والذيخ هو ذكر الضبع ملطخ بدمائه فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار قال العلماء هذه شفاعة لإبراهيم ردت لأن الله تبارك وتعالى قال من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه فلا بد من الإذن في هذا وقال العلماء أن هذه الصورة شبهت لإبراهيم بأبشع صورة وعندما رآها بهذه شبهت له بأبشع صورة فأخذ من قوائمه وألقى وألقي في النار أخي الكريم الوجوه يوم القيامة وجهان ولك أن تختار أي الوجوه كلنا يحرص على قيافة نفسه في الحياة الدنيا وعلى ملابسه وعلى حسن سمته فأي سمت سيكون لك في الآخرة والله فضل الوجوه وجعلها فضلها بعضها على بعض فجعل الوجوه وجها وجوه كما وصفها الله عز وجل ناظرة إلى ربها ناظرة يعني مضيئة مشرقة تنظروا إلى الله عز وجل ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة في الوجه الأول وجوه أهل الجنة والوجه الثاني هو وجه أهل النار قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسيرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة الوجه الأول وجه أهل النار والوجه الثاني هو وجه أهل, الوجه الأول هو أهل الجنة والوجه الثاني هو وجه أهل النار ولهذا قال الله تبارك وتعالى فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم إخوتي الكرام إنما دار بياض الوجوه وسوادها في الآخرة إنما هو على الأعمال الصالحة فبياض الوجوه معناه إشراقها واستبشارها وسرورها وضياؤها بأعمالها وبإثابة الله تبارك وتعالى لها وأما سودادها فهو حزنها وكآبتها وكسوفها وزرقاقها بأعمالها وبعقاب الله عز وجل لها فالمدار إنما يدور على الأعمال ولهذا قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى فلابد من الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى وأفضل ما ينال الإنسان في الآخرة هو دخول الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيخاطبهم الله عز وجل، وهم في الجنة ويظنون أنهم في أفضل أفضل نعيم، فيقول الله عز وجل مخاطبا لهم يتكلم الله عز وجل كلاما مسموعا بصوت بحرف وصوت مخاطبا أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ فيقولون يا رب وماذا نريد وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيقول الله عز وجل أعطيكم ما هو أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهذه من الصفات الفعلية الاختيارية فقد يرضى الله تبارك وتعالى عن قوم ويسخط على آخرين وقد يرضى ثم يسخط وقد يسخط ثم يرضى فهذا الأمر تحت مشيئته وأما في الآخرة فيرضى عن أهل الجنة فلا سخط بعده البتة ويسخط على أهل النار الخالدين فيها فلا يرضى عنهم البتة أما في الحياة الدنيا فقد يسخط وإذا تاب الإنسان يرضى الله عز وجل عليه ويتوب عليه وقد يتوب الله عز وجل على الإنسان ثم يبدل ويغير فيسخط الله عليه أما الرضوان الذي لا سخط بعده البتة أنه يحله لأهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا فأفضل ما يعطون هو دخول الجنة والأفضل من الجنة أن يحل الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليه بعد فلا يسخط عليهم بعده أبدا. والذي أعلى من هذه الدرجة درجة الرضوان هو رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فما أعطوا شيئا أفضل من رؤية الله من فوقهم ولا يحيطون به رؤيا. لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكما أنهم عرفوا ربهم ولم يحيط به علم كذلك يرونه ولم يح ولم يحيط به رؤيا بل الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم فالرؤية ثابتة لأهل الجنة ومن أنكرها حري به أن يحرمها إذا المدار المدار على العمل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقهم إيش؟ قتر ولا ذلة قتر يعني غبار وجوه يومئذ عليها غبر فأما وجوه أهل الجنة فلا تكون عليها غبار لا يرهقهم قتر ولا ذلة وكذلك الأعمال في أهل النار يقول الله عز وجل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة الله السلام والعافية إذا الواجب علينا إخوة الكرام أن نهتم بصالح الأعمال كلنا حريص على أن يزخرف بيته وأن يزينه بالحياة الدنيا ويهتم بقيافته ويترك صالح الأعمال فإن ضياء الوجه ونور القلب إنما يكون بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويكون بالأعمال الصالحة كي تكون يوم القيامة من الوجوه المضيئة المشرقة النيرة إذا الواجب علينا إخوتي الكرام أن نعتني بأنفسنا وأن نزكيها بصالح الأعمال وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب كي نرتقي بها إلى المعالي وكي نزكيها بصالح الأعمال فإذا وقفنا لأنفسنا وحاسبنا أنفسنا ارتقينا بها إلى الهمم العالية وكذلك زكيناها بصالح العمل كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وإذا حاسبنا أنفسنا بصرناها بخالقها ونكون قد أدركنا من الأعمال ما يقربنا إلى الله وبحساب النفس نرجع المظالم إلى الناس إذا ينبغي أن نعتبر وأن نحاسب أنفسنا وتكون لنا عبرة في الشمس إذا أفلت وبالقمر إذا اكتمل وبدأ ينقص كالعرجون القديم فينبغي أن تكون لنا عبرة في تقلب الليل والنهار ونحن أولى بمحاسبة أنفسنا من التجار بمحاسبتهم لأموالهم فإن الشهورة من وكذلك الأعوام بالأمس القريب كنا نقول إن رمضان بقي عليه ستة أشهر أو سبعة أشهر وإذا به قد حل بالأمس القريب كنا نرى الشيب في غيرنا وإذا به قد خالطنا كنا نواري الموت ونشيع الموت وإذا به قد جاورنا ترى الشاب القوي الفتي الذي يأمل في الحياة يواري غيره بالتراب وإذا به يوارى تجده قوياً معافاً وإذا به هجم عليه الموت بالأمس كان يواري غيره وهو اليوم يوارى داخل التراب ترى الشاب القوي يتمتع بصحته فإذا به يهجم عليه المرض فيفتكه فتكا إخوتي الكرام إلى متى هذا الركود وإلى متى هذا الفتور وقد أزفة الآزفة ليس لها من الله كاشفة فالواجب أن ندرك أنفسنا قبل فوات الأوان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هذا وإنا محاسبة النفس لمن أعظم الأمور وهي واجبة لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وهذه الآية أصل في محاسبة النفس وإن محاسبة النفس لمن شيم الصالحين وسمة النبلاء المفلحين قال قتادة لا زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا زال ربكم يقرّب الساعة حتى جعلها كغد وهنا الله تبارك وتعالى يأمر بتقواه ويأمر بالنظر إلى ما قدمناه والحاصل أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وأن فساده بإهمالها والاسترسال معها النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني فالواجب على الإنسان أن يتق الله تبارك وتعالى وينظر ما قدمه لغد حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم ونهان الله تبارك وتعالى ألا نكون من الذين نسوا نسوا الله فإن ساهم أنفسهم ونهانا أن نكون من الذين نسوا الله ونشغلوا بحطام الدنيا وجعلوها ملاذ حياتهم وجعلوها آمالهم فإن الدنيا في الحقيقة قد أغرت بأناس كثيرين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأعظم مغرور من إذا من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة وفضل قال هذا لي أنا أهله أنا جدير به أنا مستحق له ولئن ردت إلى ربي إن عند لي عنده للحسناء، فظن هذا على أن ما أولاه الله تبارك وتعالى من النعم أنه أهل لذلك مع كفره بربه، وزاد غرورا أن قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسناء، يعني الجنة، كما جاء في سورة الكهف ولئن رددت إلى ربي لأجدنا خيرا منهم من وهذا هو الضلال بعينه. وهذا هو الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الأعمال الصالحة ولهذا إذن هو في الحقيقة أن الوقت قصير وهذا الطلب الذي طلبه الأخ يعني في محله وعندما اشتكى لي أحد الإخوة قبله قال ليس عندنا وقت للأسئلة فنريد الوقت الكافي فإذا أخذنا المحاضرتين يعني يفوتنا الوقت أنا أؤيد هذه الملاحظة ذكرها الأخ وبعد الدرس نأخذ الأسئلة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر وفي الحقيقة ما ذكر يعني لو أن الإنسان يجتهد في صالح الأعمال بالتوبه والانابه لله تبارك يكون من المفلحين ادعو صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله خير وبعد الصلاه ان شاء الله ناخذ الأسئلة.